وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل لا وربي لتأتيَنَّكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا أصخر من ذلك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 من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا تذابة الأرض تأكل من سأتا فلما خر بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى الذي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وإياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 اعناق الذين كفروا هل يرجزون إِلَّا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان بما ارسلت به كافرون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 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرون بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنت ينتقلبون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم مَا هذا إلا ريفكم مفترق وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اديناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وكلب الذين من قبليهم وما بلغوا معاشر ما آتيناهم فكلبو رسولي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا أن تقوموا لله